قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين اصطغفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما اوسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون فعقر الناقه واتوا عن امر ربي وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فَاخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ أَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ